الباب الثامن والخمسون باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطين العطاء فأقول أعطهي من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله فإن شئت كله وإن شئت تصدق به ومالا فلا تتبعه نفسك قال سالم فكان عبد الله لا يسأل احدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه متفق عليه مشرف بالشين المعجمة أي متطلع إليه